الدرس هو السابع والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله ورحمة الله على آله وصحبه ألاه بعث. قال ليوال مراد الله تعالى في الجنداني على القسم الثاني أن تكون حرف جر. هذه هي وهي حرف جر شبيه بالزائد. حرف جر شبيه بالزائد من معنى له معنى وليس له متعلق. له معنى التعليل وليس له متعلق. لهم مع التعليل وليس لهم تعالى. قال القصة أن تكون حرف جر عش به زائد في لوثي عقل يقولون لعل ز زي لعل زيد قائمًا والقرب لعل مراجعة أصل المرفوض ما معنى مراجعة أصل المرفوض يعني مراجعة أصل المرفوض أي عودة إلى لعل حرف خاص بالاسم. لعل من الأحرف الستة الخاصة بالاسم هذا مع الكلام والحروف الخاصة بالاسم ما هو الأصل فيها عمل القر الحروف المختصة بالدخول على الاسم آآ آآ عملها الخاص هو القر فلعل حرف خاص بالاسم وعمله النصب فلما جاءت لعل جاره راجعت أصلها المرفوض أصلها الذي ماذا الذي حولت عنه وعملت النصب أصلها الذي حولت عنه وعملت النصب قال والقرب لعله رجعت أصل المرفوض لأن أصل كل حرفه يخصه بالاسم ولم يكن جزء منه أن يعمل القرب كما تقدم في صدر الكتاب في مقدمة الكتاب وإنما, خرج وانما خرجت انه افاتع عن هذا الاصل فعملت النصب والرفع شبه بالفعل ولذلك قال الجزاء الجزؤ وقد جرب لعلا منبهه على الاصل فقد على الاصل منبهه على الاصل هذا صفحه 26 الذي يريد راجع كما تقدم في صدر الكتاب صفحه 26 انا ولا قال وقد جرى بها وقد جرى بها لعله منبهه حال كونها منبهه او منبه من باب المصدر مفعل قال من على أصلي أو منبهه على أصلي وغيره قال وروى وروى وروى القرء وروى القرء بها عن العربي أبو زيد هذا شخصي به والفراء أبو زكريا والأقفال سعيد بن سعد وغيرهم من العلماء ومن ذلك قال الشاعر لعل الله لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير او اسيدي طيب هذا الكلام قد تقدم معنا صفحه 26 وعشرين وصفحه ثمانيه وعشرين قال وانشد الفراء انشد الفراء تخريج البيت قال أنها يعني ماذا وردت في اللامات الإنصاف الموني الذي قاله خالد بن جعفر خالد بن جعفر وزهير أسد ابناهما ابن قديمة من رواحة من عبس وقوله عليها يريد على فرسه هذا تخريج الميت الأول. قال وأنسد الفراء على صروف الدهر أو دولاتها يجلنا اللمة من لماتها فنافذ استريح النفس من زفراتها طيب هذا تخريجه في اللامات الإنصاف المغني الذي سبق إليه النظر قبل والخصائص والتاقه اللسان والدولة التغيير الانتقام من حال إلى حال دولة الدولة بضم الدال التغيير والانتقال من حالا إلى أخرى وأما الدولة بفتح الدال هي الحكم هي الحكم هي الحكم يعني لمدة وما معنى يديل ويدللنا على صرف في الدهر من دولاتها يدلنا معنا يجوز انصره ولما الشده وهي انصاف نزل خالص تقدير على اللمه من لماتها من شداتها فيستريح النفس من زفراتها <تصفيق> قال وانشد غيره لعل الله فضلكم علينا بشيء أن امكم شريم لعل الله وهذا يعني تخريق واسع شرح من العقية شرح الأشميني شرح المقرب المعصور أوضح المسارك لمنحشام شرح الشافية والخزانة طيب وذكر فأيضان البعدادي قال والشريم الذي صار مسلكها واحدا ان حصر لها عوار ومرض قال وقول الاخر فقلت ادعو فقلت اخرى وارفع الصوت قهره لعل ابي المغوار لعل وقلت ادعو اخرى وارفع, وارفع الصوت قهره لعل ابي المغوار منك قريب طيب قاله هكاؤنا اسد وابو المغوار هو اخ الشاعر و في المغني وغيره قال وقال هذه الابيات كلها هذه الابيات كلها بالجر على هذه اللغه وانكر بعضهم هذه اللغه وتأول قول الشان لعل لعل ابي المغار منك قريب فقيل لعله البيت مخففه واسمها ضمير الشان واللام المفتوحه لام الجر و لابي المغار منك قريب جمله في موضع خبرها وهذا ضعيف من اوجهها احدها ان تخفيف لعل لم يسمع في هذا البيت والثاني أنها لا تعمل هي ضمير الشأن والثالث أن فتح لام الجر مع الظاهر شاد إنها تفتحها المظمر لك وله ولهم ولنا وعلى ونقل بعضهم هذا التخذيق عن الفارشي على رواية من كسر اللام من كسر اللام لعل أبي, أبي المغهار فلا يلزمه الاعتراف الثالث وقيل يجوز أن يكون لعن في البيت هي التي تقال للعاثل يعني لعن للعاثل يعني أقامك الله قال والأمن الجار والكلام جملة قائمة من السعر والوصف محذوب تقديره فرجا أو شبهه وهذا بعيد أيضا وقيل أراد الحكاية عن الاخبار قال واذا صحت الروايه بنقل الأئمة فلا معنى لتاويل بعضها لتاويل بعض شواهدها بما هو بعيد قال وفي لعل القرده اربع لغات لعل وعلا بفتح اللام فيهما ولعل لعلي بكسر اللام فيهما قال بنوارف القرب لعل ثابتك ثابتة الاول او محذوفته او مفتوحه الاخر او مكسورته لغه عقيليه والله سبحانه اعلم هذا هو الحرف الثالث عشر من احرف المعاني الرباعيه من احرف المعاني الرباعيه قال لا قال لكن بدخيف في النون لماذا نبه عليها بتخفيف النون لأن هناك لكننا بنستج النون حرف قماتي وهو المؤلف هنا في الحرف الرباعي قال يدخون النون حرف له له قسمان اولا ان تكون مخففه من لكنها ثقيله ولا عمل لها الى خفيه خلاف ليونش ولا خش انهما ذلك يرد بانه غير ورد بانه غير مشروح وقد حكي وقد حكي عن يونس أنه حكاه عن العرب وعلى مرحل الجمهور يكون ما بعدها امتداء وخبر نحو ولكن الش ولكن ولكن الشياطين كه ولكن... ولكن الشياطين كهروا هل على قراء ولكن الشياطين كهروا على قراء واختار الكساء والفراء وأبو حاتم التشجيع اذا كان قبلها الواو لانها حينئذ تكون عاملة عمل وليست عاطفه تخفيف اذا لم يكن قبلها واو لانها, لأنها لأن حينئذ عاطفه فلا تحتاج الى واو قبل وهذا القسم يعني لكن لكن المخففه ليس حرفا اصليا وانما هو مرفوع وانما هو فرعا وانما لسان وإنما هو فرع لكن المشدد ويأتي الكلام عليها في باب الخماسي الثاني أن تكون حرف عطف هذا مذهب جمهور النحويين ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال يعني حر أقال أحدها أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل الواق عليها وهذا الفارسي قيل وأكثر النحويين أي وهو مذهب الفارسي وهو مذهب أكثر النحويين الثاني والثاني أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو والواو مع ذلك زائده وصححه العصور قال وعليه ينبني أن يحمل كلام شيبويه والأقوش لأنهما قال إنها عاطفة ولما مثل العطف بها مثل مع الواو قالوا أن العاطف أن العطفها وأنت مخير في الاتيان بالواو وها هو ابن كيسان وذهب يونس الى ان ان الى ان لكن ليست عاطفه بل هي حرف استدراك والواو قبلها عاطفه لما بعدها عاصم مفرد على مفرد وافقه النماذج في السيل على انها غير عاطفه لكنه ذكر في شرحه ان الواو قبلها عاطفة عاطفة ان الواو قبلها عاطفه جملة على جملة وتضمر لما, وتضمر لما بعدها عاملا فإذا قلت ما قام سعد ولكن سعيد أي ولكن قام فالتقدير ولكن قام سعيد وإنما جعله باب عطس الجمل لما يلزم على مذهب يونس من مخالفة المعطوف بالواوي لما قبلها حقها ونوافقه واستدل من قال بان لكن غير عاطيه بل لزم اقترانها بالواقع الاخرى قال ابن مالك وما يذ في كتب النحويين من نحو قام سعد لكن سعيد في من كلامهم لا من كلام العرب او فمن من كلامهم فمن من كلامهم ما معنى من كلامهم من تمثيلهم الافتراضي أي من تمثيلهم الافتراضي هذا مثال افتراضي مثال افتراضي من النحاه مثال افتراضي من النحاه قاله التقدير ولكن قال فمن كلامهم لا من كلام العرب ولذلك لم يمثل سيبويه في امثله العطف الا ب ولكن وهذا من شواهد امانته وكمال عدالته لانه يقيس العطف بها غير مسبوقه بواو وترك التمثيل به لئلا يعتقد انه مما استعملته العرب طيب و هذه اكتب عليها نادره نادره يعني فائده نادره عن قوله من شواهد وهذا من شواهد امانته الى اخره الى قوله مما استعملته العرب هذه من الفوائد النادره من ثناء ابن مالك ثناء ابن مالك على من؟ على سيبويه قال قلته في قوله أن شيبويه عث بها غير مصبوقة بواو نظر وتقدم ما قاله نعصور وإذا وليا لكن جملة لم يلزم اقترانها بالواو بل تقي بالواو دونها ودونها. قال زهير إن ابن ورقاء لا تخشى بآدره لكن وقائعه في الحرب تنتظر لكن وقائعه الحرب، تنتظروا ليس قبل هواه وقرب من يعيش سرحا مفصل مذهب يونس على خلاف ما تقدم قال وكان يونس رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها إذا خفت لا يبطل عملها ولا تكون حرف عطش بل تكون عنده مثل إن وأن يعني بالتخفيف فكما أنه بالتخفيف لم يخرج عما كان عليه أي من العمل قبل التخفيف فكذلك لكن لم تخرج يعني من عملها من عملها يعني قبل ماذا بعد التخفيف فاذا قلت ما جاءني زيد لكن عمر فعمر مرتفع ب لكن والاسم مضمر ما معنى مضمر مقدر محذوف والاسم مضمر محذوف هنا مضمر معناها مقدر والاسم مضمر الاسم مضمر لا مقدر كما في قوله <تصفيق> ولكن, زنجي ولكن زنجي ولكن زنجي عظيم المشافري <تصفيق> هذا عكس بيث للفرزق صدره فلو كنت فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافري والمسافر السفاه من باب الاستعاره من باب الاستعاره وإلا فانه يقال في الانسان سفه وفي البعير مشفر وفي الحمار والفرس والبغل جحفله يقال جحفله في الحمار والفرس والبغل وفي الانسان سفه وفي البعير مشفر لكن هذا من باب التشبيه قالوا إذا قلت ما ضربت زيدا لكن عمرا ففيها ضمير ضمير القصه ما مع ضمير القصه <تصفيق> الذي سماه النحا اصطلحوا على انه يسمى ضمير الشان ضمير الشان فيما بعد اصطلح النحاه على انهم يسمونه ضمير الشان ضمير الشان قال وعمرا نصوب بها المنظر وإذا قال ما مررت بزيد لكن عمر قال فعمرا ما خوض بماء محذوفه وفي لكن ضمير القصة ايضا وقال المقرور يتعلق بها المحذوف دل عليه الظاهر كأنه قال لكنه مررت بعمر لكنه أي الأمر الشعب مررت بعمر قال انتهى فيه نظر به يعني شيء من التكلف قال واعلم ان لكن لا يعطف بها الا بعد نفي نحو ما قام زيد لكن عمرا او نهي نحو لا تضرب زيد لكن عمرا والمعطوف بها محكوم له بالثبوت بعد النفي والنهي يعني من باب القصر من باب القصر او الاختصاص من باب القصر او الاختصاص الحصر على ما درسنا في البلاغه قال ولا, ولا تقع في الإيجاب ما معنى الإيجاب؟ الإثبات ولا تقع في الإيجاب عند البصريين عن الإيجاب الإثبات وأجلس الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب نحو أتاني زيد لكن عمر قال تنبيه تنبيه لغة الإيقاب والمقصود به هنا الإعلام بفائدة جديدة قال إنما يشترط النفي والنهي في الواقع قبل المفرد وتقدم الخلاف في كونها عاطفة وأما إذا وليها جملة فيجوز أن تقع بعد إيجاب أو نفي أو نهي أو أمر ولا تقع بعد استفهام فلا يجوز هل زين قائم لكن عمر لم يقم فإن قلت إذا وقعت قبل الجملة فهل هي عاطفة أو غير عاطفة قلت لي ذهب الي اكثر المغاربه انها حين اذا حرف ابتداء لا حرف عطف وقيل انها تكون حرف عطف تعطف جملة على جمله واذا وردت بغير الواو قال ابن أبي الربيع وهو ظاهر كلام سيبويه ظاهر وهو ظاهر كلام ومعنى لكن في جميع مواضعها الاستدراك هذه فائده عامه ان لكن لا تخرج عن معنى الاستدراك قال صاحب رسول الله باني ويكون معناها الاضراب إذا كانت حرفا ابتداء إذا وقع في بداية الكلام كقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وقد حذفوا أنهى في ضروره الشعر وقد حذفوا أنهى في الشعر ضرورة كما قال فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني ما معنى ولا كسقني ولا كسقني أي ولكن حذف نونها ضرورة شعية ولا كسقني إن كان ماءك ذا فضلي يعني ما معنى ذا فضلي ذا زيادة فهنا الفضل بمعنى ماذا بمعنى الزيادة بمعنى الزيادة خير شاء الله لأهل الله خيرا الحمد لله